والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبدالهادي أحمد كناكري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا ہ نو یمن لین کب لمح دین فدم نل کر دین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 وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا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 ولوین امنو امین ہاچر نواری کمن بل فی دیا فل جال تل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 وَإبَ رَاغِيمَ إِذ قَالَ لِقَوْمِهِ عَبُدُ الله وَاتَّفُون ذَلِكُمْ خَيرٌ لَكُمْ إِن قُتُم تَعلَلُون إِ مَا تَعَبُدُونَ مِدُون اللهِ أَسَانَ وَتَخْدُكُونَ إِفكَ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 وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ على اللَّهِ يَسِيرٌ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 وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من ذون الله من ولي ولا نصير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 وَ تُنُهُ أَو حَرّقُهُ فَآن جَهُم اللهُُ مِنَا إِ فِي ذَلِكَ لَ آياتَاتِ لِقَوْم يُؤْمِنُون وَقَالَ إِ مَتَّخَدُّ يَدُونَ اللَّهِ أَوْثَانًا مَا وَدَّتْ بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اَمَنَّ لَهُ الْمَوْتُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا في إِنَّ نُبُوَّتَهُ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأثون الرجال وتقطعون السبيل وتأثون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا ذا بالله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهدين قَالُوا إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا فِيهَا لَا نَجِيَّ إِنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ ولما أن جاءت رسلنا بِهِمْ, بهم لا تخف وَلَا رو پیم ویم دلو لو نو کام رت کلرین يَأْتِي رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ إِذْ مَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِلَى مَدْيَنَ أخاه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 أَسَادَ الْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَن أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَكَ مَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُّوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ